وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأنور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف ولا تجد شيئا بفضل الله تبارك وتعالى بعد كتاب الله تبارك وتعالى وسنة مبيه صلى الله عليه وسلم ما تجد شيئا بعدهما يسحب الهمم مثل أن تنظر في سيار السلف وأن تتأمل في أحوالهم تتأمل في علمهم وعملهم وحالهم وعبادتهم وزهدهم ودهادهم وصبرهم وصفحهم وتسامحهم ما تجد شيئا يحبك على الطلب والداب والإقبال على بدل المجهود لدين الله تبارك تعالى تحصيلا للعلم وعملا به ودعوة إليه صبرا على الأذى فيه كمثل النظر في سيار الساب هذا أمر لا يختلف عليه إثنان ممن لهم معرفة بالعلم الشرعي فلا تجد رجلا شم رائحة العلم يمكن أن ينكر هذا الأمر أن هذا الأمر العظيم إنما تؤدي الزهادة فيه وقلة العلم به إلى كثير من البلاد وإلى كثير من التضيئ وإذا أراد الإنسان أن يشحد همته بعد النظر في كتاب الله تبارك وتعالى في سلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن ينظر في سيرة السلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمال من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان ممن كانوا على منهاج النبوة الذين سددوا وقاربوا ولم ينحرفوا وبدل الجهدة موفورا لله رب العالمين من هؤلاء شيخ الإسلام ابن طيمة فهو لنا سلف صحيح أن ابن الجوزي رحمه الله عندما قال ما قال لم يكن شيخ الإسلام قد وجد بعد ولم يكن قد خلق بعد ولكن هو لنا سلف رحمه الله تعالى وهو كان متأثرا خطى السلف الصالحين وكان سائرا على منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فكان عامل عاملا داعيا مجاهدا بذلا لنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى رحمه الله تعالى حتى إن الرفعية البطائحية لما رفعوا الشكوى منه إلى نائب السلطنة بدمشق واستدعاه لما عقد مجلس المناظرة وقال الشيخ رحمه الله تعالى هذه المخاريط التي يصنع كإدخال الشيش من شرق ليخرجه من الشق الآخر أو يضرب بالسيف صدره ليخرج السيف من ضهر أو يدخلون النار فلا يحترقوه وأكبر شيء عندهم عندهم يدخلون النار ولا يحترقون، فقال الشيخ رحمه الله تعالى في حضورهم في حضور العامة وكان مجلسا غاصا، كما ذكر هو ذلك وقال أرويه الآن على الذاكرة فأذكر ما يحضرني رحمه الله تعالى فكان مما كان أنه في أثناء ذلك المجلس قال لنائب السلطان في حضور أهل الحكم وأهل العلم قال أدخل أنا وهم النار بعد أن ندخل الحمام لنغتسل لأنهم يدخلون الحمام ثم يطلون بمادة معينة فإذا دخلوا النار فهذه غير قابلة للاشتعاه فيخرجون لا يصابون. فقال أدخل أنا وهم النار فمن احترق فلعنة الله على الظالم فقال له نائب السلطانة تدخل النار قال نعم أنا وهم بشرب أن نهتسل جميعا ولا يضعون شيئا على أجسادهم ثم ندخلون فمن أحرقته النار فلعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الظالمين فتوعدوا الغد قال وَبَقِيْتُ ليلتي مُفْتَهِلًا لرب تبارك وتعالى دَاعِيًا أن ينصر الله رب العالمين سنة نبيه صلى الله عليه وعليه, وعليه, وعليه وسلم وأصبح فذهب إلى نائب السلطنة وجاء القوم وكان مجلسا حافلا فقال مرهم فليغتسر ثم فلندخل جميعا النار فلما رأوا الجد وعلموه من الشيخ رحمه الله تعالى قال كبيرهم نائب السلطنة إن بضاعتنا لا تروج عند أهل السلطن فلا يدخل ولا ندخل ولكن أطلب منه أن لا يتكلم فيه يعني لا يتكلم في عقائدهم وانحرافتهم عند الناس ولا يبين عوارهم للناس يطلبون ذلك فقال الشيخ لا فالشيخ كان بادلا لنفسه هذا البادل رحمه وكما أيضا في أثناء حربه للتطار بسيكه كما كان في أثناء تلك الحرب يفعل كان يأتي لمن يقول له أوقفني موقف الموت يقول أوقفني موقف الموت قال فأشرت إلى موضع اتحام يعني بين المسلمين واتت فقلت هذا قال فوالله لقد انطلق يفعل ما لا يستطيع أحد أن يفعل رحمه الله تعالى فكان مجاهداً في سبيل الله تبارك وتعالى بلسانه ببنانه بسنانه يعني بسيفه رحمه الله تعالى بادلاً لنفسه في مرضاة ربه كثير العبادة لمولاه كثير الخشوع لسيده مدمن للذكر مقبلاً على العبادة معرضاً إعراضاً كلياً عن الدنيا لا يكاد يعرف عنها شيء حتى إنه كان يوضع له طعام. على باب بيت الكتب يعني ما يسمى الآن بالمكتبة، فكان يضع الطعام. لأنه لما تزوج وأمه رحمه الله تزوجت بعد أبيه، فكان يخدمه من لا تلزمهم خدمته، فكان لا يطلب من أحد شيء. فكانت ثيابه لا يخلعها لا ينضيها لتغسل إلا إذا طلب منه ذلك. لا يطلب طعاما ولا شراب لأنهم لا تلزمهم خدمته فكانوا يذهبون بالطعام إلى باب الذي هو فيه فيقربون إليه الطعام ربنا قدموه في الصباح لا يلتفت إليه إلا في المساء لما هو فيه من الانشغال والانكباب والاثبال على الطلب رحمه الله تعالى وكان مقبلا على ربه تبارك تعالى إقبالا كليا رحمه الله رب العالمين وكان الشيخ رحمه الله مضمنا للذكر كثير الإنابات إلى مولاه يمر وجهه في الطراب في المساجد المجورة إذا استغلقت عليه، المسألة يقول يا معلم إبراهيم علمني حتى يفتح عليه بجواب المسألة سير السلف الصالحين وسير العلماء السابقين مما ينبغي أن نحن صلاة معرفة هذا يشبه الهمة في الوقت ذاته يا يعلو مثلك الذي تقيص عليه عليه. الآن لأننا لا نعرف سلفنا وعلماءنا وعبادنا من السلف الصالحين المنضبطين على منهاج النبوة لأننا لا نعرفهم فتجد مثلنا عديبة الشكل من كل منحرف عن منهاج النبوة يصير مثل لشبيب تريد أن تكون مثله. ولو كان مخالفا حتى في الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه واله وسلم لانصير مثلا فكثير من الخلل يقع بسبب عدم هذه المعرف. شيف رحمه الله هذه سطور حول حياته لا تكاد تتعرض لمنهجه وإنتاج. فلذلك مكان سوى هذا المكان باستيعاب ينافي هذا الاثباط هذه السطور تعرض للشيخ رحمه الله من حيث هو إنسان مسلم قبل أن يكون عالما وإماماً وشيخا للإسلام هذه سطور تريك كيف يتحول الإنسان المسلم إلى فكرة تكاد تشتعل يتحول المسلم إلى فكرة تكاد تشتعل من كثرة ما تتوهد تكاد تشتعل من كثرة ما تتوهد تريك كيف يصبح المرء المؤمن صورة حياة ناطقة لكل قول يقوله ولكل لفظ يلفظه يصير صورة حية ليس هناك مسافة مطلقة بين القول والعمل بل العمل منطبق تمام الانتباق على القول والقول منطبق تمام الانتباق على العمل هنا. استغال الشيخ بالعلم من فجر حياته إلى مغرب شمسه هنا صفحة مشرقة توضح صفحه عن من ظلمه مع قدرته عليه وتمكنه من بعض أنصار معلقا مصيره معلقة رقبته أي المخالف بكلمة من شيخ الإسلام صارت رقبة المخالف معلقة بكلمة من شيء في الإسلام وذلك لما أعاد الله تبارك وتعالى محمد ابن قلاوون مرة أخرى إلى السلطنة في مصر وكان العلماء قد أفتوا بيبرس قبله بجواز خلعه وغير ذلك من الأمور فكان محمد ابن قلاوون يجد. على أولئك العلماء في نفسه فلما عاد مرة أخرى وكان محبا ومقدرا لشيخ الإسلام ومع ذلك حبس شيخ الإسلام في القلعات في عهده الأشياءات وغير ذلك ومات الشيخ رحمه الله محبوسا في القلعة بدمشق في عهده وبأمره ولكن هي حكمة الله تبارك وتعالى المهم أنه لما عاد محمد ابن قلعون إلى الحكم وجاء شيخ الإسلام والذين كانوا من قبل يسعون في دم شيخ الإسلام كانوا يسعون في دمه وحبس بأمرهم وبحكمهم وفتاواهم مرات فلما رأى محمد ابن قلعون وكان يجد في نفسه عليه ودخل شيخ الإسلام نزل عن إيوانه وسعى إليه فاستقبله بعيدا يسعى إليه ومأخذ بيده وانتحى به ناحية الشيخ يراجعه والشيخ يراجعه كان يريد أن يتحصل على فتوى يحصل على فتوى من شيخ الإسلام بقتله لما يجد من الموجدة في نفسه عليه فصارت رقابهم رقاب هؤلاء الذين سعوا قبل ذلك في دمه واجتهدوا في قتله صارت رقابهم معلقة بكلمة منه تخرج من بين الشيختين والشيخ مراجع على السلطان ويقول هؤلاء خيرة الخلق في مملكتك إن قتلتهم لن تجد مثلهم ويداش لذلك يقول ابن المخلوف بعد ذلك ما وجدنا أترمى من شيخ الإسلام ما تركنا سبيلا تسلك من أجل يذائه ومن أجل قتله في معنى ما طل ساءت مصر إلا وسلكنا ما تركنا سبيلا إلا وسلكنا فلما قدر علينا عفعا فصفحه عمن عم ظلمه مع قدرته عليه وتمكنه منه نظره إلى محن على أنها منن من الله من بها عليه جهاده بالسيف بعد جهاده باللسان والقلب رفقه ورحمته وبره ومودته لكل من صادقه أو رافقه أو تلمذ عليه أو خالفه أو اتصل به من قريب أو بعد خالفه بشرط ألا يخالفه في العقيد لأنه من المعلوم أن الشيخ كانت به حدة كان في شيخ الإسلام حدة كما قال ذهبي وكان به حدة ولولا تلك الحدة لكان كلمة إجماع فكان يجبه الخصوة من المخالفين ولكن خالفه، كان جاهلا لا يفهم لا يعلم أو كان غير مخالف فيما يتعلق بأمور الأقيد فكان رحمه الله تبارك وتعالى يرفق به وأرحمه أجد رفقه ورحمته لكل من اتصل به من قريب أو بعيد وستجد أيضا إن شاء الله القبول الأرضي للعالم الرباني إذا أخلص لله كما ينبغي الإخلاص تبدى هذا القبول الأرضي في محبة الناس للشيخ حيا وميتا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجناز قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجناز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أحمد تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ عبد السلام مدد الدين أبي البركات ابن عبد الله ابن تيمية ولد رحمه الله تعالى بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة احدى وستين وستمائة من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي بحران إلى أن بلغ سبع سنين ثم هاجر به أبوه وبإخوتي إلى دمشق فرارا من زحف التتار وجورهم فأما أبوه فهو الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمين قرأ المذهب الحنبلي على أبيه يعني الإمام عبد السلام ابن تيمين فقرأ والد شيخ الإسلام وهو الشيخ عبد الحليم على أبيه عبد السلام المذهب الحنبلي حتى أتقنه ودرس وأفت وصنف وكان إماما محققا كثير الفنون هذا أبوه كان أبوه إماما محققا كثير الفنون متواضعا حسن الأخلاق جوادا من حسنات العصر ومن أنجم الهدى اختفى أبوه اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر يقصد جد شيخ الإسلام ووالد أبيه وهو الشيخ عبد السلام فاختفى أبوه من نور القمر وضوء الشمس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام عبد الحليم ابن عبد السلام اختفى يعني ذكره قليل ما الذي كان سببا في اختفائه؟ اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر وعبد السلام جد شيخ الإسلام يعني أبو عبد السلام أبوه عبد الحليم والد شيخ الإسلام نور القمر ضوء الشمس شيخ الإسلام فاختفى بينهما أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام عبد الحليم اختفى من نور القمر عبد السلام وضوء الشمس أحمد فاختفى من نور أبيه نور القمر يقصد أباه وضوء الشمس يقصد ولده فيقول كان رحمه الله إماما محقق كثيرا ثنورا متواضع حسن الأخلاق جوادا من حسنات العصر ومن أنجم الهد وإنما اختفأ كما يقول الإمام البهبي النور القمري يقصد أباه عبد السلام وضوء الشمس يقصد ابنه أحمد رحمهم الله تعالى جميع باشر الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام مشيقة دار الحديث السكرية بدمشق وكان له كرسي بالجامعية تكلم عليه أيام الجمعة من حفظه رحمة الله وكانت هذه الأسرة مشهورة بقوة الذاكرة، كما سيأتي من حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك أنا أبوه يتكلم على كرسي له بالجامع أيام الجمعة من حفظه، من حفظه هذه في وقت كان العلم فيه علما حتى وإن كان العصر قد انطوى على من انطوى عليه من الضعف العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام كان عصراً من عصور الاضطراب، الفتنة محن، والضعف لعموم المسلمين ولكن كان العلم الشرعي متوارثا عند العلماء على نظام فمسألة أنه كان يجلس في الجامع وله كرسي فيه يتكلم أيام الجمع من حظه، يعني لا يخلق كما يصنع الناس الآن تقول وما في هذا كثير من الناس يمكن أن يتكلم يوما كاملا ولا يقول شيء يعني يتكلم كثيرا ولا يقول شيء ولكن هذا يتكلم من حفظه. وكل كلمة تحصى عليه تحصى عليه على قانون العلم فكان يتكلم من حفظه رحمه الله هذا أبوه وإما جده فهو الشيخ مجد الدين أبو البركات معروف مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ الأعلى عروف الشيخ مريد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله قال عنه حفيده الشيخ الإسلام كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها. وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة يعني لم يكن يجد صعوبة ولاعانة لا في الحفظ ولا في استرجاع المحفوظ ولذلك يقول هو كان عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة وقال عنه الشيخ جمال الدين ابن مالك أحد معاصري ابن مالك هو صاحب القلاصة الفيئة الندح المشهور كان من معاصري عبد السلام ابن تعمية الذي هو جد سيف الإسلام رحمه الله الإمام جمال الدين ابن مالك الطائي ولد بمدينة جيان بالأندلس سنة 600 ثم انتقل إلى دمشق ونشأ به ثم انصرف إلى العلوم العربية فأتقنه كان بحرا في النحو الصدر إليه المنقهة في اللغة إماماً في القراءات وأشهر مؤلفات الكافية الشافية في النحو والقلاصة وهي ألفية النحو المشهور. الألفية سوى الكافية الشافية وله التسهيل ولامية الأفعال توفي بدمشق سنة 72 وست من الهجم قال عن جد شيخ الإسلام وهو الشيخ الإمام عبد السلام ابن قال عنه ألينا للشيخ المجدي الفقه كما ألينا لداود الحبيب ألينا للشيخ المجد الفقه كما ألينا لداود الحبيب كان الشيخ المجد معدوم نظير في زمانه رأسا في الفقه وأصوله بارعا في الحديث وما فيه له اليد الطولة في معرفة القراءات والتفسير صنف التصانيف، واشتهر اسمه وبعد صيته، كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي مفرطا ذكاء متين الديانة كبير الشعب هذا جد شيخ الإسلام وأبوه كان إمام اختلف العلماء في علة تسمية الأسرة بابن تيمية يعني لماذا يقال للأسرة ابن تيمية قيل إن جده محمدا هو ابن قدر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية ثم رجع فوجد مرأته ولدت بنتا فسماها تيمية وقيل إن جده محمداً كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية فنسبت الأسرة إليها وعرفت به فهذه أقوال في سبب هذا الإطلاق يعني لماذا يقال أسرة ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية الإمام المجد وكذلك الشيخ عبد الحليم وكذلك شيف الإسلام ابن تيمية قالوا هذه الأقوال جدته لأبيه هي بدرة بنت فخر الدين أبي عبد الله محمد ابن الخضر وتكنى وتكنى أم البدر كانت تروي وتحدث بالإجازة عن ضياء الدين ابن الخريف فكانت رحمها الله تحدث أيضا عمه أو عم مجده عبد السلام عم مجده عبد السلام الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد ابن الفضر ابن محمد ابن الصدر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الفقيه الحنبلي المقرئ واعظ شيخ حران وخطيبها رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع الحديث ولازم ابن الجوزي وسمع منه كثيرا من مصنفاته ثم أخذ في التفسير يعني أخذ يكتب ويصنف في التفسير فصنف التفسير الكبير في أكثر من ثلاثين مجلد هذا عم مجده عبد السلام أسرة شيخ الإسلام إذن أسرة العريقة في العلم ضاربة الجذور فيه فلما هاجرت من حران إلى دمشق خوفا من زحف التتار وجورهم كان أثمن متاعها الكتب ولم يكن الطريق خاليا من الأعداء ولم يكن معبدا فلاقت الأسرة في نقل الكتب ما لاقت وكاد العدو يدركهم في الطريق إذ توقفت عجلات المركبة عن السيد لولا أنهم استعالوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين يعني لما أرادوا الهجرة لما زحف التطار أرادوا الهجرة من حران من موطنهم إلى دمشق فرارا من التتاق الناس عندما يرحلون يهاجرون في حال فزع وخوف لأنهم لا يحملون إلا أثمن ما عنده هذه الأسرة لم يكن عندها أثمن من الكتب فأثمن شيء عندها هو الكتب فحملت معها الكتب ثم هاجرت وتركت حران ملاعب الصبا ومراتع ومراتع الشباب ومساقط الرؤوس فارة بهذا العلم بتلك الثروة العلمية من الكتب من جور التطار إذ يزحفون من أجل أن تستوطن دمشق توقفت عدلات المركبة التي تقلهم من الكتب في الطريق لم تكن المركبات كالعهد بمركبات اليوم ولا الطرق كالطرق فلم تكن الطرق معبدة كما هو معلوم لم تكن الطرق معبدة لاقت الأسرة في نقل الكتب ما لاقت وكاد العدو يدركهم في الطريق فوقفت العجلات عجلات والمركبة عن السير لولا أنهم استعانوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين استقرت الأسرة في دمشق فولت شيخ عبد الحليم أبو شيخ الإسلام مشيقة دار الحديث السكرية به وفيها كان سكنه وفيها تربى ولده تقي الدين الإمام فالمكان والوسط والزمان أراد الله تبارك وتعالى أن يكون على هذا النحو أبوه شيخ دار الحديث السكرية بدمشق. وفيها سفر شيخ الإسلام يسكن معادي في هذا الوسط العلمي يتنفس علما الآن ممن ينتسب إلى العلم من يتنفس كذبا هو يتنفس علم في هذا الوسط ليس هناك إلا الكتب والعلم التدريس الطلاب لا أكثر كان أبوه يلقي دروسه من حفظه من غير استعانة بقرطاس ولا كتاب بقوة ذاكرة وكذلك كان الشيخ مجد الدين جد شيخ الإسلام من قوة الذاكرة حيث علمت قبله فما وصفه الإمام ابن مالك أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولين لداود الحديد وكما وصفه حفيده كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلام رحمه الله تعالى فلا عجب أن ترى شيخ الإسلام رحمه الله يبلغ من ذلك مذنبا تحتار فيه الوقود والفضل بيد الله يتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير اتجه الغلام الناشئ أول ما اتجه إلى القرآن فحفظه ثم لم ينسه بعده وكان قلما نسي شيئا حفظه بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز فكانما ينظر في مصحف منشور بينادي الحفظ هذه مرحلة الاستشهاد مرحلة أخر تكون أصعب بكثير يعني يمكن أن تكون حافظة ولكن عندما يعوزك الدليل في الاستنباط قد تعصر عليك الآية في استخراجها وتشتبه عليك هذا لم يكن مع شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا أراد إلى آخر عمره يعني لم تضع في ذاكرته مع تقدم العمر إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد شهادة بآيات الكتاب العزيز فكأنما ينظر في مصحف منشور بين أديه من هذا المصحف ما يشاء رحمه الله تعالى بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز كأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه بل أعجب من هذا كثيرا فإن استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد أبلغ من النظر في المصر يمكن أن تنظر في المصحف أن يكون منشورا بين يديه لكن استخراج الآية من موطنها للاستشهاد بها والاستدلال بها هذا أكبر فإن الناظر في المصحف يمكن أن ينظر وأما استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد فإنه أبلغ من النظر في المصحف يعثر الناظر فيه على شاهده أو لا يعثر وأنت خبير بما يصلع كثير من الناس يعني بعض الذين كانوا يقومون بما يسمى بالتحقيق في هذا العصر حق كتاباً فمرت به في الكتاب آية فكتب في الحاشية بحث عنها في كتاب الله فلم أجد ثم اشتغل بهفظ الحديث والفقه واللغة وبرع في النحو براعة خاص حتى إنه يتأمل كتاب سيب ويدرسه دراسة فاحصة ناقلة فيخالف بعض ما فيه يخالف سيب معتمدا على ما درس في غير الكتاب الكتاب هو مصنف سيبويه سماه الكتاب فلم يكن رحمه الله من المتهجمين من غير بينه يعني لا يخالف لمحض المخالفة لا يخالف بغير دليل وإنما إذا خالف سيبويه أو خالف غيره فإنه يخالف بدليل وببينه ما كان مندفعا في القول من غير كجة وسلطان المبين رحمه الله فبرع في النحو براعة خاصة ولم يزل من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد وكان قد ختم القرآن صغيرا ثم سأل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة الذكر سماع الأحاديث والآثار ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدار قطني فإنه سمع كل منها مرات عديدة أول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وسمع من مشايقه كابن عبد الدائم المقدسي وطبقته وطلب بنفسه إطراءة وسماع من خلق كثير وقرأ الكتب الكبار ولازم السماع واشتغل بالعلم. قال ابن عبد الهادي ابن قدامة وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مئة شيء وسمع مسند الإمام أحمد مرات وسمع الكتب الكبار والأجزاء ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير وعني بالحديث وقرأ وناسق وانتقى وتعلم الخط والحساب في الكتاب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقلأ في العربية وبرع في النح وأقبل على التفسير إقبالاً كليا حتى حاز فيه قصب السق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك هذا كله وهو بعده ابن بضعة عشرة سام يعني هذا الذي مر ذكره كله وهو ابنه بضع عشرة سنة ودرس الفقه الحنبلي مع تتبع لسير الإمام أحمد وكان شيخ الإسلام يدل الإمام أحمد إجلالا خاصا ويشيد بمواقفه ويعجب بمناطبه رحمه الله تعالى وما أن جاوز شيخ الإسلام رحمه الله العشرين من عمره حتى توفي أبوه وتولى هو التدريس بعد وفاة أبيه بسنة فجلس مجلسه أي مجلس أبيه وحل محله وهو في الثانية والعشرين من عمره فجلس نظيرا لآئمة الحديث الممتازين كابن دقيق العيد كابن دقيق العيد وغيره من آئمة ذلك العصر الذين كانوا يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق وله من العمر اثنتان وعشرون سنة رحمه الله تعالى ابن دقيق رحمه الله تعالى قيل لأبيه دقيق العيد لأنه خرج في يوم العيد عليه ثوب أو عباء بيضاء من البياض فلما رأاه من نظر إليه قال ولا دقيق العيد يعني في بياضها يبدو أن الناس في ذلك الوقت كانوا في العيد يستخدمون دقيقا خاصا شديد البياض فلما رأوه بتلك الحلة أو بتلك العباء أو بتلك الثياب في بياضها قالوا ولا دقيق العيد فصارت عليه كما ترى علامة قال الحافظ الذهبي رحمه الله وهو أحد ثلامين شيخ الإسلام الكبار نشأ الشيخ تقي الدين في تصوون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في البلبس والماك، وكان يحضر المدارس والمحافلة في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتا وله تسع عشرة سنة بالأقل، أقل وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم فدر سبعده بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة مر أنه كان في الثانية لا حرج أحيانا يجبر الكسر زيادة ونقصا فيصير إلى الثانية والعشرين أو إلى الحادية والعشرين لحرد. فدرس بعده يعني بعد أبيه بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة واشتهر أمره وبعد صيطه في العالم وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه فكان يورد المجلس ولا يتلعف وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات وهو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وشفاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثرة تصانيف وقد قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها فإن ذكر التفسير فهو حامل لواقع وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرس وسرد وأبلس واستغنى وأفلس وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجع وكان الشيخ قوية التوكل دائم الذكر. له أذكار يدمنها ولا يغفل عنه قال تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الصبح ثم دال سيذكر الله إلى قريب من منتصف النهار ثم التفت إليه وقال هذه غدوة ولو لم أتغدى الغذاء لسقطت قوته أو كلاما قريبا من هذا يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله أو كلاما قريبا من هذا يعني بعد أن صلى الصبح أقذ يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار في مجلسه ثم التفت إلى تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله وكان حاضرا معه وقال يا ولدي هذه غدوة ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوته أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر فتعنه لا يترك الذكر أصلا لأنه في حال الترك يكون بنية الاستعداد والتقوي من أجل العودة إلى الذكر الذكر الآخر فهذا يحسب ذكرا كما هو معلو. أو كلاما قريبا هذا معنى وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم يطالع على الآية الواحدة مئة تفسير ولكنه لا يهتدي للمعنى كما ينبغي أن يقول يقول فأسأل الله تبارك وتعالى فهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علم ظل أمر الشيخ رحمه الله في زيادة حتى أفنى عليه الشيوخ واصل وسلم الجميع بعلو كعب قال ابن العماد قال ابن الزملكاني وكان إذا سئل أي شيخ الإسلام ابن تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهلا واجتمع فيه شروط هذه على وجهه وقال ذهبي هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي فلوح حلفت بين الركن والمقام حلفت أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه وقال الشيخ عماب الدين الواسطي بعد ثناء طويل جميل على الشيخ فرحمه الله ما لفظه فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أدين السماء مثل شيخكم ابن تيمير علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وقياما في حق الله عند انتهاء حرماته أصدقوا الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة وأسخاهم كذفة وأتمنهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا في عصرنا هذا من تستجل النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرد يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع الحق أن هذا هو الاتباع حقيقة وقال الشيخ الإمام ابن دقيق العيد وقد سئل عن ابن تيميات بعد اجتماعه به كيف رأيته؟ قال رأيت رجلا سائر العلوم بين عيني يأخذ ما شاء ويترك ما شاء والذي يقول هذا الإمام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تقي الدين كان لمنهر الشيخ رحمه الله فوق مال مخبره أثر كبير في كل من حدثه أو ألقى سمعه إليه وصفه الذهبي أحد مؤاصره في جسمه ونفسه فقال كان أبيض أسود الرأس والنحية شعره إلى شحمة أذنيه كأن عينيه لسانان ناطقان ربعة من الججال بعيدا ما بين المنكبين جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حذة لكن يقهرها بالحلم ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله مع كثرة توجهه وتلك صفات الجسمية ونفسية فوق ما له من مزايا عقلية تجعله ذا هيبة خاصة وقوات تأثير ونفوذ في قلب من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه فلا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه شاء الله تعالى أن يولد ابن تيمية والدولة الإسلامية في حالة من الضعف والتمزق الشديدين زالت هيبة الخلافة زالت وحدة الأمة فصارع الأمراء على الجاه والدنيا ظهر التتار قبحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد خرج الفرنج فذلهم الله من الغرب إلى الشام قصدوا ديار مصر ملكوا ثار دمياط أشرافت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا نطف الله تعالى ونصره عليه لم يكن الشيء بعيدا عن أحداث عصره هذه بل شارك في تلك الأحداث رحمه الله مشاركة العالم العامل المجاهد فامتشق حسامة وحارب التتارى بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلبه فمن ذلك لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق وصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره شجع المسلمين رغبهم في الشجاعة وعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم فرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أنه منه أجلس وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط ملك الكردي المفجول على المسلمين أخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقن بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريه المنصير حريمه قال الشيخ تمال الدين ابن المنجى كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لن يقاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب فإن رجلاً شكا إلى أحمد رحمه الله خوفه من بعض الأولى فقال لو صححت لم تخف أحد أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلب فيقول لن يقاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب لن يقاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب لو صححت لم تخف أحد قال القاضي أبو العباس لما حضر مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا إلا ابن تيمين فقيل لما لم تأكل قال كيف آكلوا من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس طبقتموه بما قطعتم من أشجار الناس فكلمه هذا الكلام ثم إن غازان طلب منه الدعاء فقال الشيخ في دعائه اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصر وإن كان للملك والدنيا والتكاثر ففعل به واصنع فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعاء قال ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيصيبنا بدم قال أن يقتله اجمعوا ثيابكم وإلا ترتص عليكم بدماء من ذلك أنه في سنة سبعمائة اشتدى الخطر على الشام من التتار يعني من جهاده رحمه الله هذا الذي مر بعد أن صنع هذا الصنيع ثم انطلقوا من عند غازان ملك التتار في السلطانهم قال له من كان معه من الأعيان والفقهاء والله لا نسير معك في طريق فتة تدعو عليه وهو يؤمن جدته لكم فقالوا أنا والله لا أسير معكم في طريق فخالفوا الطريق مشوا هم في طريق ومشى هو في طريق الطريق الذي مشوا فيه خرج عليهم فيه قطاع الطريق يقول بالنص فسلبونا ما كان معنا وشلحونا وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه كلما مر في الطريق فجمع عليه الناس فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم رحمه الله تعالى فهذا طرف مما كان نسأل الله لرحمه رحمة ونسأل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أكسنا صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم